ما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم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 نزل من السماء ما وأنزل من السماء ما فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنذارا وأنتم تعلمون.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 استوى إلى السماء فسوه النسب عسموات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة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 أسماءهم قَالَ ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون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 إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم لاquent ربهم وأنهم إليه راجعون.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 119. وما اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون 110. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون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 119. فبدل الذين ظلموا غَيْرَ غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون 110. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر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 ما وما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصراعا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله.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 الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجوره عند ربهم فلهم أجروا عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوه خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك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 قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا اذع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك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 121-قالوا اذع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا, إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون 122 إن شاء الله لمهتدون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 وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها 124. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون 125. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن 119. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار 110. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء 111. وإن منها لما يهبط من خشية الله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 أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم إلا يظنون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 ما يكسبون، وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. قل أتخذتم من الله عهدا فلن يخلف الله عهده. أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 117. وقاموا الناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون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 من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وكانوا مِن قبل يستفتحون على الذين كفروا فلم جاءهم ما عرفوا كفروا به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 119. وإذ مِيثَاقَكُمْ ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم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 117. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين 118. ولن أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة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 وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَالدَّكْثِيرُ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بمره ان الله على كل شيء قدير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 كان هودا أو نصارى تلك إن كنتم صادقين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 114. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 115. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها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 ما وجه الله إن الله واسع عليم وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والأرض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 ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملت إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد استفيناه في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين.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 ولا تسالون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا يهودا او نصارى تهتدوا قل بل الملة ابراهيم حنيف وما كان من المشركين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 ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبئون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 117. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون 118. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم 112. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون 113. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله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 وَمَا كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ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 ولنبلون نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.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 ومن يتطوع خيرا فان الله شاكر عليم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 أولائك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون إلا الذين تابوا وأصلحوا وَبَيَّنُوا فأولائك أتوب عليهم وأنا التَّوَّابُ الرحيم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 إذ تبرأ الذين مِنَ من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين لَوْ لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا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 وَأَن تَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ دَلِيلًا نَاسٍ وَبَيْنَتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَن ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر 113. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون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 وَكُلُوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر 112. ثم أتموا الصيام إلى الليل 113. ولا تباشرون وأنتم في المساجد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 117. قل هي مواقيت للناس والحج 118. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى 119. البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون 119. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 110. وقتلوهم حيث مِنْ وأخرجوهم من حيث أخرجوكم مِنَ أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين 112. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم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 111. إن الله يحب المحسنين 112. وأتم الحج والعمرة لله 113. فإن أخصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن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 118. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم 119. تلك عشرة كاملة 110. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب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 واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله 112. إن الله غفور رحيم 113. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن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 هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ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 112. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم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 119. قل قتال فيه كبير 110. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله 111. أكبر من القتل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 والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمه ما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو 111. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 112. في الدنيا والآخرة 113. ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن فإخوانكم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 ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم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 والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وَإِنَّ عَزَمُ الْتَلَقَّفَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُتَلَقَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةٌ قَرُونٌ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 ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم أطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان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 119. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون 110. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره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 وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا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 وَتَقَوَّلَ اللَّهُ وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم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 عَلِمَ علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا 113. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتعون على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتمهن من قبل أن تمسون وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أي عفون فنصف ما فرض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 112. والله عزيز حكيم 113. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين 115. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون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 والله يقبض ويبسط واليه ترجعون الم تر الى الملئ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله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 129. وإن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون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 لا قل الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصَّابِرين ولم ما برزول جالوت وجنوده قالوا ربنا أثrq علينا صبرا قالوا ربنا أثrq علينا صبرا وثبت أقدامنا وصرنا على القوم الكافرين فهزموه بإذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين 119. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين 110. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات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 ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتنو ولكن الله يفعل ما يريد.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 111. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 112. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء 113. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم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 112. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 113. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهم جزء ثم جعل على كل دعوهن يأتينك سعيا وَاعْلَم أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذى لهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ماله له الناس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 120. فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير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 له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار في نار فاحترقت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 الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم 114. يؤتي الحكمة من يشاء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 112. وما للظالمين من أنصار 113. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي 114. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم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 يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فكتبوه واليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أي يكتبك ما علمه الله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 وَفْرَنَاكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا